وَيَسْتَجِونَكَ بِعذاَابِ وَلَ يُخلِفَ اللهَّهُ عْدَ وَيَسْتَجِونَ كَذِل غَارِ وَلََي لِطَبَّهُ وَدَه وَإِنَّ يَوْمَن عيذَو رَبِّكَ كَأَفِ سَنَةٍ مَِّ تَُّون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير المصير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 يحاتِهُ مَغف وَج وَكَري ق بَ ص في آياتِ ماجينَ أُولائكَ أصحابُ الجحيين من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان في أميته فينزخ الله مَا يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته إلا إذا تمنى أنقى الشيطان في يطول ثم يسلم ما هو اياته والله عليم حكيم والله عليم الحكيم ليجعلما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم من يعلم ما يلقي الشيطان في وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَيُعَلِّمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتْ له قلوبهم وَمَنَّ الْمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْلَّنَّ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ سَيُؤْمِنُونَ بِهِ تَتُخْبِتُ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ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 يهُم ما ذَهَبَ يَوْمٌ